الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر احهدوا أن لا يجاهد الله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 Na du nem այո այո اشتركوا في القناة الله <laughs>